ala ya ghorbaty yakfi humum bidunyati w al fada dayiq wa la tus'ani fi يسولف لي ولكني عجزت افهم على هرج غريب الدر و الدره يا ويلي القلب لا يحاول يقفل ابواب الشقا وحك مدروجه الا من شك الغربه تمنى الفتى للسماء أو النهر يرمي جروحه على بحر صفق موج غريب الدار والديره يا ويلي لا مل لا يحاول يقفل ابواب الشقا ويحكم دروجه الى من شكل الغربه تمنى الفتى للسماء أو أنه يرمي جروحها على بحر صفق موجة ألا يا عظمتي يكفي هموم بدنيتي ووجة أحس أن الفضاء ضيق ولا تسعني في جوجة تمر فراحي بعيني كما كنز علي أغضاء يسورفني ولكني عجز تفهم على غروج عسى ينسى هموم أهلي تاتي حزة المرجاع يبي يفرح على طار ربيع الشوق ومروج أساهر دمعتي والعين عيت تتبع الهجاع تجيني لحظة الذكرى بجيش ساري ينفوج عسى ينساهم مهلين تاتي حزة المرجاع يبي يفرح على الطارق بعشاق ومروج السهر دمعتي والعين عيت تتبع الهجاع تجيني لحظة الذكرى بجيش ساري ينفوج أنا يا موبتي يكفي هموم بدنيتي ومجهة أحس إن الفضى ضيق ولا تسعني يفجوج تغطف راحي بعيني كما كنز علي أهضا لي ولكني عجز تفهم على غروتك سلام سلام الله على دار السعادة والصدور ساع تحية شوقي الداري بكل الحف ممزوجة ألا يا غربتي يكفي همم بدنيتي ووجا أحسن الفضاء ضيق ولا تسعني فجوج سلام الله على دار السعادة والصدور ساع تحية شوقي الداري بكل الحب ممزوج ألا يا غربتي يكفي همم بدنيتي ووجاة أحس أن الفضاء ضيق ولا تسعني في جوجة ألا يغربتي يكفي همم بدنيتي ووجة أحس أن الفضاء ضيق ولا تسعني في جوجة تمر فراحي بعيني كما كنز علي أغضاء يسورف ليه ولكني عجز تفهم على غروجه